فأسألتني ممتاز. الحمد لله. الصلاة والسلام الله. وأشهد على الله. أنه رحبا ولا شبيبا له. وأشهد بدأنا في المضعة الماضية في, إيه؟ في جزم المبارع. انتهينا من نصف المبارع. بدأنا في جزم المبارع. وأول جازم ذكرناه في جزم المبارع. قصد الجزاء انسقطت الفاء بعد الطلب وقصد الجزاء قصد الايه الجزاء فتعني جازم من جواز المضارع يريدها نرى المتن الاول وبعد كده نرى الثاني ففي المتن بيقول حضور أيضا ايضا بلم نحو لم يلد ولم يولد ولما نحو لما يقضي من أمره كلا لما يقضي ما أمره وباللامي لما زي لم بس تختلف عنها في حاجات وتطفل عنها في حاجات وإن شاء الله نقولها وباللام لام الأمر يعني ولا الطلبية الطلبية يعني لا النهي لا النهي مش لا النافيه لا النافيه لا تجزي أما للنهي تجزي لينفق لا بالأمر يعني الله عز وجل يأمره بأن ينفق ليقضي يعني الله عز وجل يأمره بأن يقضي لا تشرك يعني ربنا جل وجل ينهى أن يشرك لا تؤاخذ ماء يبقى الله عز وجل عن أصد دعاء هنا يعني الظلم الله عز وجل أن لا يؤاخذهم يبقى لينفق هنا إيه ينفخ مجزومة بالإيه بالسكون يقضي مجزومة لحذف إيه حرف العين لا تشرك تشرك مجزومة بالس بالسكون طيب أخذنا مجزومة بالسكون طيب داني من شاء الله نتكلم عليه نعم من اللي شرح يقول الثاني مما يجزم فعلا واحدا لم هو حرف ينفي المضارعة وينقلبه ماضيا فقولك لم يقم ولم يقعد فققوله تعالى لم يلد ولم يولد الثاني ثاني جازم من جواز الفعل المضارع لم لم حرف نفي وقلب ينفي المضارع لم يلد يعني ينفي أن الله جل يلد ويقلبه ماضي يقلب مضاد إما يعني لم يلد في الموت ماشي لم يقم يعني ينفي أنه قاوم في الماضي. في لم يقم يعني لم يقم في الماضي، لم يقعد يعني لم يقعد في الماضي. في تعالى لم يرد ولم يموت. بس لم تنفع الماضي وتنفع تبأنفي إيه دائم. تنفع تبأنفي الماضي والمستقبل، تنفع تبأنفي الماضي بس تنفع تبأنفي دائم الماضي والمستقبل وفي كل زمان ومكان. لكل هذه الأشياء ولكن مية حمية للماضي يعني أكيد إيه للماضي وأما الأشياء الأخرى لابد إيه من قرئنا لا. لها لابد من قرئنا إيه لها الثالث لما طب لما دي إيه أختها يعني إيه أخت لم بقوله تعالى لما يقضي ما أمر كلا لما يقضي ما أمر يعني كلا هو هذا الإيه الإنسان لم يفعل ما أُنير به كما ينبغي بل لما يزوق عذاب يعني لم يذوق عذاب بعد وتشارك لم في أربعة أمور يعني لم أتشالك لم في أربعة أمور وهي الحرفية يعني هي حرف مثل لم والاختصاص بالمضارع يعني الحرف الذي الذي بعدها يكون مضارع ورزمه يعني الفعل المضارع الذي بعدها يلزم وقلب زمانه إلى المضي يعني يقلب زمان الفعل المضارع الذي بعد لما إلى المضي مثل وتفارقها في أربعة لم لما تفارق لم في أربعة يوم وديها تفدنا في ليرو ربنا عز وجل في بعض الآيات يختار لم وبعض الآيات يختار إيه؟ لم لهذه الأربعة يوم أحدها أن المنفية بها مستمر مستمر الانتفاء إلى زمن الحال بخلاف المنفية بلم فإنه قد يكون مستمرا وقد يكون منقطعا يبقى أن المنفية بها مستمر والانتفاقي إلى زمن الحب يعني يعني المنفي بلما هيبقى الماضي كله إيه منفي الماضي كله ايه منفي لغاية الزمن اللي احنا عناها دلوقتي فلما قول تلا لم يقضي ما أمر يعني هو لم يقدم ما أمره الله جل وجل به قبل ذلك قبل ايه؟ قبل ذلك المؤول بل لما يذوق عذاب يعني هم لم يذوقوا عذاب قبل ذلك ماشي؟ طيب أما المنفي بلنبة فإنه قد يكونوا مستمر يعني الماضي وكمان هيستمر بعد كده زي لم يلد فالله عز وجل لم يلد لغاية زمن الحال وكذلك بعد ذلك لم لن يلد. وقد يقول منقطعا زي لما هأت على إنسان حينه من الدهر لم يكن شيئا مذكور. يعني قد أتى على إنساني حينه من الدهر لم يكن شيئا مذكورا ثم ذكر ثم وجد يعني نشيب. فلم يلد يعني الله جل وعلا لم يلد حتى الآن وحتى بعد كذا. أما لم يكن شيئا مذكورا يعني في وقت ما كانش مذكورا ولكن ثم أصبح إيه شيئا مذكورة فبالتالي لما أصبح شيئا مذكورا غير لما لما إلى زمن الحال لأن المعنى أنه كان بعد ذلك شيئا مذكورا هنا لمفاجأته لما يكن شيئا مذكورا مذكورة ليعرف لما يكن شيئا مذكورة, مذكورة هتختفي لو نغيط لوقت هو مش كده هو كان شيئا مذكورة قبل كده ومن ثم امتنع تقول لما يقم ثم قام ليه؟ عشان يقول لما تقتضي اللي هو لما يقم حتى كلامك فثم قام اقتضت اللي هو قام قبل كلامك اللي هو ينفعش فلما يعني معناها من الأول ما حصل فلغاية دلوقتي من أول خالص فلغاية دلوقت من أنت بتتكلم ما حصلش أما لما يلزمش لما إيه؟ ما لم يلزمش ممكن يكون هو في الماضي وخالص ممكن يكون في الماضي المستمر ممكن يكون الماضي بس ممكن يكون في الماضي وبعدين اتغير قبل ما انت ايه يعني قبل يعني قبل ما انت تتكلم فكل ده ممكن في لما اما في لما لازم يكون ما حصلش لغاية ما انت اتكلمت فاهمين كده لا مفيش كده ده اول ايه اول والثاني ان لما تؤجل كثيرا بتوقع ثبوت ما بعده يعني في الاغلب لما تدل على إن هو يتوقع سو bout ما بعد ذلك بتن في الماضي وغالبا في المستقبل هيتغير يتغير النافذة نحو بل لما يذوق عذاب أي إلى الآن لم يذوقوه يعني ملقوه وسوف يذوقونه وسوف أي هذا يكون فربنا جل قال بل لما يذوق عذاب يعني هم ما دخلواش العذاب ووهيذوقوا بعد كده في الأغلب لو استمروا على هذا ولم لا تقتدي ذلك يعني لم إيه تقتديش المعنى ذكر هذا المعنى زماخشي ولاستعمال وذوق إيش دهان وبي إيش داني بي يعني فعلا في أغلب استعمالات لم ما تد لذلك نجد القرآن فرق بين لما ولم غالبا بسبب هذا المعنى بسبب إيه هذا المعنى الثاني طب كلا لما يقضي ما أمر يعني يعني هذا الإنسان لم يقض ما أمره وإيه ويرجى منه أن يفعل أمراء الله به ولذلك قلنا ولم يقول طيب والثالث أن الفعل يخذف بعدها وقالها أن دخلت البلد فتقول قاربتها ولما يعني ينفع في لما ما تقولش الفعل يعني قاربتها ولما وتسكت يعني قاربتها ولما أدخلها تريد ولما أدخلها ولما أدخلها أصدق ولا يجوز قاربتها ولما ولا جزء ايه فأبطال لازم بعد لم تذكر الضعب لازم بعد لم ايه تذكر الضعب والرابع أنها لا تقترن بحرف الشرط بخلاف لم فتقول إن لم تقم قمت يعني قمت انا لو إن لم تقم انت قمت انا فينفع تقر لم بحرف ايه ولا جزء إن لم تقم قمت لا يصبح ذلك فلما لا تدخل على حرف الشد. بهذه الأربعة الفرق بين لم ولما والله اعلم ايه اكثر فرق يعني يعني ربنا عز وجل يذكر لما في القرآن في التين في الاغلب طب الجازم الرابع اللام الطلبيه اللام الايه الطلبيه وهي داله على الامر يبقى اللام الطلبيه الداله على الامر او الافضل نقول آه الطلب آه يعني ليه لام الطلبية معناته لام الأمر ليه لام الطلبية أدق من لام الأمر عشان لام الطلبية هتدخل فيها الأمر هتدخل فيها الدعاء ويدخل فيها الأمر الوجوب والأمر الندبي كل ذا يدخل تحت لام الطلبية على الأمر نحو اليوم في من ساعته فهنا ذا من أعلى إلى إيه؟ إلى أدنى يدل على وجوب يعني يعني ربنا أنفق يا ذو ساعة من ساعتك أو الدعاء نح ليقضي علينا ربك يعني يطلبون من الله هنا مش أمر يبي يطلبوا الله عزوجل بتوسل وبتضرع وبدعاء أني يقضي عليهم يطلبوا من إله المالك اللي هو خزن النار أن يقضي عليهم الله عز وجل ويموت به الجزم الخامس لا الطلبيا وهي إما دل على النهي أو إيه الدعاء والنهي لا إما نهي جزم أو نهي غير جزم فلا الطلبية يردل على نهي نحو لا تشرك بالله فده نهي جزم يعني لا يجذبك بيحل الأحوال أن تشرك بالله أو الدعاء نحو لا تؤخذ ماشي؟ هذه خلاصة القول فيما يجزم فعلا واحدا كده إيه؟ خلص إيه؟ الجزم بفعل واحد إن شاء الله الله جاية نتكلم على جزاك الله خير